اشقا الذي كذب وتولى وسيجنبها الا الذي اتقى الذي ياتي ما له يتزكى وما لا احد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولن يرضى